تلك إذا قسمة ضيقة إن هي إلا أسماء سميتواها سميتواها أنتم وأباؤكم. لله ذها من سلطان ان يتبعون إلا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فللله الآخرة والأولى وكم لكن في السماوات لا تغني شفاعتهم لا تغني شفاعتهم شيئا إلا إلا من بعدئن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون لا ك تتسنيء الأنثى وما لهم به من علم إيتبعون إلا الضن وإن الضن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن ما تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن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 أزفة الأزفة أزفة الأزفة ليس لها من دون الله كافه فبأي آلاء ربك تتمار هذا نذير من نذر الأولى أزفة الأزفة ليس لها من شيئا افمن هذا الحديث تحجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم صامدون فاسجدوا لله وعبدوا